الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ يقول هنا باب وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن عن كل ما سواه لما بين الشيخ رحمه الله فضل الإسلام وأجره ووجوب لزومه واتباعه الآن جاء ليبين أنه يجب الاستغناء بالقرآن عما سواه ويقصد ما سواه الآراء العقلية والوجد اما السنه وفهم سلف الامه فان هذا غير مقصود لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتيت القران ومثله معا وسنجد شيئا من اثار الصحابه رضي الله عنهم تدل على ان القران يشمل هذا والله تعالى قد تكفل بحفظه قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فما هو الذكر الذي تكفل الله بحفظه ثلاثة أشياء إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يشمل الذكر يشمل ثلاثة أشياء القرآن كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث الفهم الصحيح الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة قد حفظه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين وبشرنا فقال ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وصفتهم أنهم على الحق وأنهم ظاهرون نسال الله الثبات نعم وقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا بقية الآية القرآن قد بين كل شيء لكن هناك أشياء أخذتها الأمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأثر عن ابن رضي الله عنه في تفسير الآية يقول قد وين بي لنا في هذا القرآن كل علم أو كل علم وكل شيء فالقرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام ومن الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتوشمات إلى آخر كلامه قال فبلغ لعنه رضي الله عنه امرأة من بني اسد فجأت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال مالي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله يعني ملعون فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين المصحف كاملا فما وجدت فيه ما تقول يعني من لعن الواشمات ومن عطف عليها قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال أما لقد وجدتي أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فانه قد نها عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الواشمات إلى آخره إذن هذا الأثر يبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهموا من قول الله تعالى تبيانا لكل شيء هو لزوم الكتاب والسنه معا لان السنة تشرحه ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى هدى لذلك من طلب الهدى من غير الكتاب ضل وما اكثر ضلال الناس الذين يقيسون الامور بعقولهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ما عليك أيها المسلم الناصح لنفسك أن تبحث عن الدليل من قول الله أو قول رسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أو قول أئمة الهدى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا كلفت نفسك شيئا من هذا العناء سلمت من عناء كثير وما أصيب ما أصيب من نصب إلا بمجاوزته الحد قال تعالى عن موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصب متى وجد النصب عليه السلام لما جاوز الحد لما جاوز الحد وجد النصب لأن الحد هو أن يصل حيث يفقد الحوت فلما فقد الحوت ولم ينتبه له غلامه وتجاوز وجد النصب فكذلك كل من جاوز فإنه يجد نصبا والعجيب أيها الأخوة أنهم يتقربون الى الله بهذا النصب وهذا من حية للشيطان عليهم لقيت مرة اثنين من طلاب ابن سعدي رحمه الله ورحمهم وقية المسلمين فكانوا يتحدثون عن صفة وضع اليدين في الصلاة فقال احدهما الوضع كذا وقال الثاني الوضع كذا أنا لا أذكر أيهما كان لكن الوضع الثاني كان فيه شيء من الشدة فقال الأول هذا فيه شدة على الناس فقال الثاني وهو لم يعني يتضلع من علم الشيخ ابن سعدي بالمقدار الكافي إذا كان أشد فهو أحضر لأذهانهم تأملتم قاسها بعقله وذلك أخذ ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين الأختارة أيسرهما. فتأمل السنة أن تختار الأيسر ولكن يأبى الشيطان والهوى والنفس الاماره بالسوء إلا أن تختار لك الأصعب والأشد واعلم أن من ترك السنة سواء لشهوة أو لشبهة فإنه قد أصاب عنة قد أصاب عنة ومنكم لقي الشيخ ناصر الدين الالباني او لقي الشيخ ابن باز او لقي الشيخ محمد بن اثنين وما الاحياء فيمكنكم ان تلقوهم يجد كيف كانت حياتهم فيها يسر وسهوله رحم الله الجميع وكانت حياه ابن باز رحمه الله ايسر بكثير رغم كثره اشغاله لماذا لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأبن باز كان حريصا على أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه قد ورك له في وقته وأعدد من الأشياء الكثيرة التي حصلت له وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هنا تبيان لكل شيء أذكر أمرا ذكرا قبلي وهو ان الاشياء نوعان اشياء يدخلها الهواء واشياء لا يدخلها الهواء ما هذا اجيبوا هل يختلف اثنان ما هذا ما هل يمكن ان يأتي واحد يقول هذا عصير لماذا لأن شيء لا يدخله الهواء المسائل التي لا يدخلها الهواء مسائل الجبر والهندسة والجغرافيا وما يسمى بالواقع هذه لا يدخلها الهواء إذا دخلت مكة من جهة الطائف فعلى يمينك سترى جبلا يسمى جبل النور ما رأيك هل يمكن أن يأتي شخص يقول لا هو على يسارك أو لا هو على مدخل مكة من جهه المدينة لا يمكن إذن المعالم الجغرافية أو المسائل الرياضية لا يدخلها الهوى لكن جبل النور يدخله الهوى حينما يتعبد الإنسان برقيه هذا المسجد يدخله الهوى حينما يتعبد الانسان بالصلاه فيه صلاه مخصوصه تاملتم فاذا قيل له لماذا قال اريد ان اتقرب الى الله تتقرب الى الله بشيء لم يشرعه الله يعني يتكلفون الصعود الى جبل الى غار حراء وانا لا اظنه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في قمه لأن لان من طبيعته عليه النوم ما خير بين امرين الا اختار اي ساعهما فتامل تحتاج الى اكثر من نصف ساعه صعود والى مخاطر تصعد على جبل ثم تنزل من جهه لا انا صعدته لما كنت مراهقا ولم صعد صعدت تعبدا انما صعدته عبثا من باب حول الاكتشاف. فأتأمل كيف يكون هذا يصعد نصف ساعة تقريبا ثم يصعد القمة ثم ينزل الاجتعة الثانيه سبحان الله ومكان ضيق ما استطعت ندخل إليه لكثرة من كان هناك من مخاطرة بتأمل هل النبي صلى الله عليه وسلم سيكلف نفسه وهذا العناء ليتعنث ما اظن هذا إذن نحتاج إلى أن نثبت إذن يدخل الهوى لبعض الأمور التعبديه البدعية تسمع الصلاة خير من النوم آه ما رأيك؟ هل فيها هو؟ نعم لكن لو كنت نائما بوقت متأخر وضرب عليك أحد زملائك جرس الهاتف وله نغمه معينه تعرفها انت فايقظك ماذا يكون حالك تقوم بسرعه لماذا لا يدخلها الهوى ومثال اخر مما يدخله الهوى ولا يدخله هل يستطيع احدكم الان ان يشرب ثلاثا من الماء مثل هذه الجواب انا استطيع وعدد منكم يستطيع ذلك لكن بعد أن يطوف الإنسان في البيت من السنة أن يشرب من زمزم ليس كذلك يعجز أن يشرب نصف كأس لماذا في الحالة الأولى لم يكن هناك هوى أمر عادي إنسان يريد أن يشرب وقال ازيد من الماء فزاد. لكن لما كانت عباده دخل الهوى دخل الشيطان فصار يدافعك حتى لا تكاد تكمل نصف الكاس لماذا لان الشيطان مصلحته ان ينقص من عبادتك فاستعذ بالله منه واشرب واكثر فمن السمع التضلع من ماء زمزم فانتبهوا لذلك ولا يخد عنكم الشيطان والله انا ارتويت كذب ما ارتويت ولكن الشيطان اشعرك بذلك هوى اذن امور يدخلها الهوى وامور لا يدخلها الهوى هل نجد في القران ان واحد زائد واحد يساوي اثنين قد يقول احدكم هوى نعم بصيام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ليس كذلك لكن نحن نقول لسنا بحاجه اليه القران ما جاء ليوضح المسائل الرياضيه او المسائل الطبيه انما جاء ليبين ما يدخله الهوى كيف تتخلص ايها المتبع السنه من الهوى فقط هذا هو الذي يقصد تبيان لكل شيء يعني يخلصك من اتباع الهوى وياتي بك الى ما لا عانت لك فيه طيب ذكرنا انه لا بد ان يكون القران يشمل الاشياء الثلاثه ما هي الكتاب والسنه وفهم سلف الامه يتمسك بهذا والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه وان أي اي كتاب من يحاول ان يرجع بالناس الى هذه الجاده اكرمك الله يحاول ان يرجع بالناس الى هذه الجاده حتى تستقيم حياتهم فتجد كتاب التوحيد يضع عنوان العنوان هذا استفاده من النصوص التي تاتي تحته وقد يضع العنوان نصا من كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او كلام ائمه السلف اذا العنوان فائدة استفاده ثم ياتي بالمتون كل متن يذكره الشيخ تجد انه يؤيد هذا الفهم المتون من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة الهدى قبله الآن وأنا أجلس أمامكم حينما أقول لكم كلمة من رأسي يحق لكل واحد منكم يعني يقول لأن كنت رجل فنحن رجال ليس كذلك لكن لو قلت لكم قال ابن عثيمين ولم أبعد كثيرا هل يجرى احدكم ان يقول هو رجل ونحن رجال الجواب لا وليس معنى ذلك انه معصوم لا لكن لائمه الهدى قبلنا فهم ينبغي ان نراعيه فانهم اخذوا هذه النصوص بطريقه حسنه حتى استفادوا منها نعم سنذكر نصوصا بعد قليل في ذلك إن شاء الله تعالى روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضي الله تعالى عنه رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي لاحظ رد عمر رضي الله عنه مباشرة لما وجد أنه ارتكب ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس يعانك وخليه كلام الله وأنا أطلع عليها مباشرة قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بينما بعضكم حينما ينصح أو ينصح يجد نوعا من التمسك بالرأي الأعوج لا رايك رأيك تطرح بعيدا حينما يأتي نهر الله حينما يأتي كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أئمة الهدى فخذ باقوالهم فهم عن, خي عن علم تكلموا أو سكتوا ولا تستعجل فتقول والله هذا يمكن وإذا كان عمر المحدث مو هي أن ينظر في التوراة التي قد يكون مما أنزل على موسى عليه السلام بل واحد مثلي فيطلع على كتب زبالات العقل من الفلسفة وغيرها ما رأيكم؟ هل أنا محدث كعمر؟ هل زبالات أفكار الفلسفية ستأتي شيئا من التوراة؟ بجوار التوراة الجواب لا فعلى الإنسان أن يتفطن أنه إن أراد الهدى والتخلص من الهوى فلياخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل السلف من قبله وأما المسائل التي لا يدخلها الهوى والله أحزن اني أجل سيارة أمريكية أو سيارة يابانية هل هذا يدخله الهواء؟ لا حسب دراهمك اليس كذلك لكن عند الإرهابيين يدخله الهواء تأملتم كيف أدخل الهواء كيف أدخل الشيطان الهواء حتى في مثل هذه الأشياء اذا تأمل كل شيء تجد أن أنه يمكن أن يدخله الهواء كم قف ولا تستعجل حتى تعرف امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم او فهما من فهم السلف الصالح الشيء الذي لا يدخله الهوى امضي فيه حتى تجد الخير الكثير علاقه الرجل مع زوجه مع زوجته يدخلها الهوى لذا حكم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي السلف في هذا الامر ان وجدت ايه فخذ بها حديثا خذ بي ما وجدت هذا ولا هذا فحاول ان تاخذ بقول احد العلماء من قبلك لكي يسهل عليك الامر قال امتوهكون اي او متحيرون استفهام انكاري لقد جئتكم بها بيضاء نقيه يعني لا تحتمل أن تدخل إليها الأهواء وإنما يلبس الشيطان على الإنسان الأمر أن يغطي الهوى بغطاء الحاجة مثال توفي ابن باس رحمه الله في مكة وأنا في عنيزة المسافة بينهما أكثر من سبعمائة وسبعين كيلو يعني أحتاج إلى سفر يزيد عن سبع ساعات فهل أسافر لدفنه الجواب لا ما أمرنا أن نسافر لكن غلبني الهوى فقلت أسافر لأعتمر هل يعلم الله من قلبي اني سافرت للعمره او للجنازه الزواج ماذا يعلم الله من قلبي الاولى والثانيه الثانيه فاستغفر الله وأتوب الي ثم مات ابن عثيمين وهو شيخي ايضا في مكه وما سافرت لاني تبت من سفري الاول اسال الله ان يتوب علي وعليك فتأمل كيف يغلف الشيطان الهوى بغلاف الحق نحن لا نتحدث عن سفر العمرة العمرة سنة والسفر طاع لكن هل الباعث بيني وبين الله في قلبي العمرة أو الجنازة إذن هل سأجد دليلا من الكتاب والسنة يدعوني إلى ذلك لا اتتني حيلة شيطانية أخرى أنه ابن سافر ابن عثمين الى إلى مكة ما رأيكم هل أنا مثل ابن عثمين ابن عثيمين لو غاب عن جنازتي ابن باز لا قال أهل الأهواء ما قالوا فكان سفره درعا لمفسدة أكبر لكن سفري أنا خير هل يقول أحد لماذا لم يسافر هل سأفقد؟ لا فتامل بارك الله فيك وأنا أذكر هذه من نفسي حتى تستقيم وحتى لا يأتي واحد قوة أنت تخطئ الناس لا أنا أخطئ نفسي قبل أن أخطئها غير فتامل ذلك اسال الله أن يتوب علينا أجمعين الآن حينما تدخل إلى البيت فتجد زوجتك قد كملت نفسها إلا بشيء واحد وضعت الكأس هكذا وكل شيء تمام ماذا ستفعل؟ ما؟ الهوى يأتي هنا لماذا لم تضع الكأس هنا وتبدأ معها في خضار؟ طيب يا أخي إذاكروا خلنا الى إلى شعرها إلى ثوبها إلى أنها جاءت واستقبلتك إلى عده لم تجد إلا هذه فلم تها لأن الشيطان يهمه أن يدخل بينك وبينها ليفسد اذن ارجو ان يفرق كل واحد منا في اموره بين ما يدخل بين امر يدخله الهوى وامر لا يدخله الهوى فالامر الذي لا يدخله الهوى سيكون في نوع من الانطلاق لذلك نعود الى ذكر البرمجه العصبيه تجد انهم يتحدثون في اشياء لا يدخلها الهوى كالامور التي يسعى الإنسان لها من النجاحات الدنيوية لكن الأمور التي يدخلها الهوى يعجزون أن يحرك الناس ويطلق عمالقه الناس لأجلها لماذا؟ لأن الشياطين تأز الكافرين أزا فتبطل لذلك مرة كنت مع أحد المجادلين فقال ليس هناك شيطان إنما الناس يفتئون ويحيلون الأمر إلى الشيطان هذه كفر أولي فقلت له صدقت الرجل كان ينتظر مني ان اهاجمه لكي يأتي بطروحاته العقلية التي عنده لكني أنا ماذا أجبته صدقت قال كيف الآن أصبح يسأل قلت نعم إن الله تعالى يقول عن الشيطان لا لهم صراطك المستقيم أسلك طريق الصراط المستقيم ستجد الشيطان يدافعك إذا هو لم يجد الشيطان لماذا لأنه لم يسلك طريق المتقين والشيطان هل يهمه أن يبعدك عن طريق عن طريق الظلال الجواب لا جاء يهودي إلى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وابيه اخشى عنه ما تظنون اليهودي جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما يهودي فقال يا ابن عباس أنتم تزعمون أنكم على الحق قال نعم قال واليهود على الباطل قال نعم قال فما لكم تسرحون بالصلاه واليهود لا يسرحون ما رايكم من انتصر الان اليهودي او ابن عباس اليهودي ولا لا فجاء الجواب من الحبر الموفق رضي الله عنه فقال وما يفعل الشيطان بقلب خراب ما يفعل الشيطان بقلب خراب صلاتكم فاسده فأل يأتي في يفسدها ويقول أبو العالية رحمه الله الوسوسة من الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك لما جاءه الصحابة قالوا ما شيء يجد أحدنا في قلبه لأن يخر من السماء احب إليه من أن يتلفظ به قال أو شيء من شك ذاك صريح الإيمان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وابن الخيوم رحمه الله يقول القلوب ثلاثة والبيوت ثلاثة فبيت السلطان وبيت اللص وبيت سائر الناس هل رأيت لصا يسرق من بيته الزوار ها لماذا لأنه بيت هل يحاول اللص أن يسرق من بيت السلطان لا لأن الحرس حوله إذن من أي بيت يسرق اللص من بيوت الناس فهسب حراستها تكون بإذن الله حمايتها فكذلك القلوب قلب للرحمن إذا سلك عمر رضي الله عنه فجا سلك الشيطان فجاً اغير فجي قلوب للرحمن ماء يحضر صاحب هذا القلب حتى تهرب الشياطين وقلب للشيطان قد لعب به وانتهى يدخله متى جاء ويخرج منه متى جاء وقلوب سائر الناس فالشيطان معها في كر وفر كنت مع احد الناس يوما فجاءته رساله عبر الجوال من بعض المواقع المنحرفه جبي بيت قلب للرحمن فلما جاءته هذه الرساله قال هذه رساله من الموقع الفلاني قلت اسالك هل قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اليوم مئة مرة قال لا ما رأيكم لو قالها سيكون في حرز من الشيطان فهل سيصل إليها هذه ورسالة الجواب ما رأيكم قد تصل ولا تؤثر وقد تصل وتؤثر وقد لا تصل أصلا والعافية أن لا تصل اصلا قال لا ما قلت إذن ما الذي يمنعنا أن نتحصل من الشيطان حتى لا يدخل إلينا الأهواء قال جئتكم بها بيضاء نقية واضحة بينت المعالم والأمور أيها الإخوة أمران أمر يعنيك فسل عنه وامر لا يعنيك فأعرض عنه ما رأيكم هل هناك أمر ثالث الجواب لا مثل المسائل التي يسأل عنها بعض المتفقرين من طلابنا هل هذا مكفر أو غير مكفر إن شاء الله ماذا تريد هل أنت القاضي هل أنت ولي الأمر ستقص رأس هذا الذي فعله إن كان مكفرا قال لا لكن أريد أن أعرفها ما شاء الله هل انتهيت من الأصول الثلاثة قال انتصبت فيها وتعبت وتركتها سبحان الله ابدأ بالعلم خطوة خطوة مسائل التكفير جاءها للجهابذة ثم حتى الجهابذة الكبار من العلماء لا يدخلون فيها إلا ان كان هناك امر عملي يعني اذا قالوا لولي الأمر هذا كفر وقطع راسه كفروا اما اذا لم يكن هناك حاجه لماذا ياتي بعضهم فيقول تارك الصلاه نقول كافر كيف فلان ما لكم تقدم فلان هل انت عندك بنت وقد خطبها تزوجه لا هل أنت أمير ستضرب عنقه إلا أن يصلي لا إذا ما دخل بفلان دع فلان يتولاه الله طيب هل اصلي عليه إذا مات لا لا تصلي عليه هذا الذي يعنيك عود نفسك أن تسأل عما يعنيك لكي ترتاح من دخول الشيطان عليك في أشياء كثيرة لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لمن سال عما يعنيه ومن سال عما لا يعنيه جدير ان يضل انظر الى الخبيث فرعون سال من ربكما يا موسى ما, ما رايك بهذا السؤال صح او خطا ارفع يدك انت لا ارفع يدك انت اي نعم هذا السؤال صحيح لأن موسى جاء قال نعبد ربنا فالفرعون الخبيث قال من ربكما فجاء الجواب المناسب ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الجواب مهرج لفرعون أليس كذلك فماذا يفعل الخبيث إما أن, ينساء، إما أن يخضع للحق ويتبع موسى عليه السلام أو أن يكابد فكيف يخرج من هذه المناظره منتصرا بأن يطرح سؤالا لا يعني قال فما بال القرون الأولى يريد أن يتحدث موسى عنها لكي يثير حوله زوبة إعلامية والإعلام ترى قديم ليس شيئا جديدا لو أن موسى قال في النار لقال فرعون انظر ماذا يقول عن آبائكم ليس كذلك تأمل هذا السؤال لا يعنيك يا الخبيث فرعون لكن لماذا سأل عنه مكافرة لكن أمامه من أمامه موسى عليه السلام فجاء الجواب المسكت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 لما سال فرعون عما عم لا يعنيه اظل الى ما يرضيه وكذلك انت ان سلكت طريق فرعون بالسؤال عما عم لا يعنيك جعلناهم ائمه يهدون الى النار فبئس الإمام لك فرعون فاحذر والله المستعان هي بضاء نقيه. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي مباشرة عمر طالب الحق رجع عما كان فعله وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي صلى الله على محمد فأيها المسلم اجعل هذه الكلمة دائما أمامك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي تذكر أنك مطالب بحقيقتها وأن الهوى يعمي لما ذهبت إلى الجنازة هل كنت رضيت من محمد النبي الجواب لا لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمرني بشد الرحل إلى الجنازة وليس الميت ممن يؤثر غيابي في وضعه إذن هذا سفر هوا، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم طيب هل يحرم النظر في التوراة مطلقا الجواب ظاهر النص نعم لكن لو أن شخصا نظر فيها ليثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أو ليثبت تحريفها لليهود فهنا إن أمنت عليه الفتنة ومن تؤمن عليه قد يسمح له بذلك نقل صاحب الكتاب مقالة عن الشيخ صالح على الشيخ الله يقول أن مراد إمام الدعوة رحمه الله من استدلاله بحديث عمر أن يبين أن هذه التوراة أصلها كلام الله جل وعلا لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل وكنا مستغنين بالكتاب والسنة فإن النظر فيها محرم بالرغم من أن أصل التوراة من عند الله فكيف إذن الأمر بالنسبة إلى الكتب التي انتجتها عقول البشر مثل كتب الفلسفة والتصوف والزندقة والمنطق وغيرها من كتب الأقوال المختلفه التي أضلت الأمة وفرقتها ونقل الذهبي رحمه الله في ترجمه بعض المتكلمين قال التلميذ شئت ابا زرعت وقد سئل عن هذا المتكلم وكتبه فقال للسائل اياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضللات عليك بالاثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك قيل له في هذه الكتب عبره وهذا مدخل الشيطان ترقق القلب عبره لما ذكرت أشرطت المشايخ في شرح المتون الأربعة قال بعض الطلاب بالامس نريد اشرطه وعظ ابن باز له اشرطه وعظ كثيره وخذوها واضح اما ان ناخذ اشرطه الوعظ التي تاتي بقصص مكذوبه او بحيل مكشوفه فلا شك انها وان اثرت الا ان اثرها محدود قال في هذه الكتب عبره فقال ابو زرعة رحمه الله من لم يكن له في كتاب الله عبره فليس له في هذه الكتب عبره بلغكم ان سفيان ومالكا والاوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما اسرع الناس الى البدع فانتبهوا الى هذه الكتب التي ملات الساحه هذا إعلان على طريقة الشيخ محمد رحمه الله كريم جملة معترضة الشيخ إذا جاءت هذه يقول جملة معترضة والشيخ طبعا لا نقلده تعبدا لكن نقلده من باب محبته رحمه الله قال جملة معترضة رسالة من الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله من عنده ورقة الإجابة على الأسئلة فليسلمها الآن لأن الشيخ محمد يريدها وهو الآن مسافر أنا لا أفهم هذه الرسالة لكنكم أنتم تفهمونها أعيدها أو تضحت أنا لا أفهمها حتى اوضحها أنا أعيد النص راضحة يقول رسالة من الشيخ محمد ابن رمضان حفظه الله من عنده ورقة الإجابة على الأسئلة فليسلمها الان لان الشيخ محمد يريدها وهو الان مسافر ما قمته للاجلي هذه زين فاهم يعني اصحاب الغرض فهموا والذين ليس لهم غرض لا حاجه ان يفهموا دع ما لا يعنيك طيب والعلم النافع ثلاثة أقسام كلها في القرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن بالفرقان إذن علم بأوصاف الإله هذا الأول ثاني علم بالأمر والنهي والثالث علم بيوم القيامة هذا هو العلم وما سوى ذلك فإنه كلام لذلك إذا خطرت في بالك مسألة فقل هل هذه علم بأوصاف الإله؟ لا هل هذه حلم بالأحكام من الحلال والحرام والمعاملة لا هل هذه حلم عن الجنة والنار والقيامة لا إذن الطريحة ولا تشتغل بها نقف أو نمضي وهذا الوقوف الأخير بعض الناس مرهق يحتاج إلى أن ينام فإن قال فالقول قوله آه. إذن إن شعرت بنعاس سأفضحه فليحذر الجزائريين أنصفتهم بالأمس يعني قلت لكثرة وجد فيهم هذا وهذا وإلا ظهر وإلا فهو يوجد في غيرهم وقد ذكرت هذا لاثنين منهم ولو لقيتهم الان ربما ذكرتهم فقالوا إنك أنصفتنا فهذا الله خير يقول إنه يبث على الشبكات أنا أرجو أن أكون قد أنصفتكم فإن كان احد من الجزائرين يرى اني ما انصفته أو ما انصفته قومه فليعترض فإن صدري ارحب من بيتي ما قد بالبيت طيب اذا انتبه ان تنام او تمد رجلك او يظهر عليك الكسل ساقول اه قم فليس هذا وقت النوم أو اجلس فليس هذا وقت أن يكتمد رجلك اولى ليس كذلك سوضر أخيرا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا طيب من الأسباب التي تفرق الناس الخروج عن دعوة الإسلام مثل ما ذكرنا هذه لما ذكرنا الجزائريين غضب بعضهم لا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عكرمة مؤمنا قال لا تسبوا اباه فانه يؤذي الميت يؤذي الحي ولا يضر الميت إذن التسمية إن كان المقصود منها التعريف فلا باس لكن إن كان المقصود منها التحذب فلا ولا ثرامة ولا لسم المهاجرين والأنصاف إذا قصد منها التحذب فضلا عن السلفية واضح إذا قصد من التسمية التحذب فلا حياها الله ولو تسمى بالمهاجري او الانصاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوى الجاهليه وهذا هو الذي يجب ان نفهمه من كلام الشيخ محمد رحمه الله لا تفسير الحزبيين له من انه يرى ان السلفيه حزبا لا السلفيه فيها بعض الناس تحزب لها تحزبا والشيخ يحذر منها وهذا نجده لما اختلف شيخان من مشايخنا أسأل الله أن يجمع قلوبهما على طاعته ماذا حصل؟ آه. أيهم سلفي لذلك كانت لي كلمة سنة 25 لما ظهر الخلاف قلت العلماء كالصحابة لا تدخل فيما شجر بينهم من خلاف دعهم. وقد قال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وهو امام الجرح والتعديل في زماننا كما نقل لي احد الاخوه يقول دخلنا عليه ومعنا فلان وسماه فقال لو رايتموني وفلانا نتشابك بالايدي بلا تتدخلوا اذا هذه توجيه من الشيخ حفظه الله في التعامل كيف يكون موقف الطلاب إذا اختلف الشيوخ قف أليس كل منهما يريد الحق إن شاء الله اذا لماذا تحكم على أحدهم أنه يريد الهوى ولا تظن أني أدافع عن فلان لكني أنقل كلمة الشيخ أسأل الله أن يهدي فلانا وغيره أخشاني فما أحدكم لكني أقول موقفك أنت أيها الطالب هو أن تنتظر لما تكلم بعض المفتونين على الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بكلام وكان الشيخ حي وكان بعض الإخوة يعني رأى أنه لا بد أن يدافع عن الشيخ ويوقف ضد هذا المتكلم فقال الشيخ صالح وزان حفظه الله الألباني عالم يدفع عن نفسه لسه بحاجة إلى أن فتأمل الفتن التي تقع حينما يحصل الخلاف اذن قال باب ما جاء في الخروج عن دعوه الاسلام والله انا اعتيميني وانت بازي ما رايكم آه. الحمد لله لا يوجد هذا ولا هذا لكني ذكرت هذين المثالين ماذا نقول نقول هذه دعوه الجاهليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجرين، يا للمهاجرين، والأنصار، يا للأنصار، قال أبي داعو الجاهلية. طيب كيف يعرف الإنسان أنه إذا تسمى بالأسماء الشرعية تسمى بها هدى أو هوى أنا سلفي ما رأيكم هل هذا هدى أو هوى؟ هدى لكن قد أقولها هوى مثل بعض طلاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تجد أنه يقف امام الناس ويقول أنا تتلمذت على الشيخ ماذا يريد عظموني كما كنتم تعظمون الشيخ هذا يعطي حقيقة ولا يطلب هوى ما رأيكم ها الله أعلم بما في قلبه أليس كذلك؟ إذن أنت حينما تقول كلمة حقيقية قد تريد حقيقتها وقد تريد الهوى منها فإن وجدت قلبك يميل إلى الهوى فاسكت ولا تقلها حتى تتخلص من الهوى إذن باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام ودعوة الإسلام هي السلفيه وهي اهل السنه والجماعه وهي الاسلام فهذه الثلاثه مسمى لاسم او اسماء لمسمى واحد وكل سلفي فهو سني وكل سني فهو مسلم وكل مسلم فهو سلفي ودر الى يوم القيامه لن تخرج منها إذن هذه قاعده لكن على الانسان ان يتفطن لذلك فاذا قالها الانسان يريد بها وجه الله والدار الاخره فليمضي ولا يلتفت واذا بين لك صاحبك انك اردت بها هوى خفيا واكتشفته فتب الى الله فان اهل النار يقول الله تعالى عنهم بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ويقول الله تعالى عند الاحتضار لقد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لا تريد أن تذكر الموت كل أمر تجد أنه إذا ذكر الموت خفت منه فاتطرحه من الآن ذلك ما كنت منه تحيد لقد كنت بغفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد غطاء الهوى مضت واصبح الانسان يرى هذه الاشياء جلس رجلان من الائمه احدهما الى الاخر فتذاكرا وتباكيا ما احسن المجلس ما رايكم فقال أحدهما ما أحسن هذا المجلس وما أكثر بركته فقال الثاني والله إني لأخشى من هذا المجلس شرا قال ما لك قال ألا ترى أنك عمدت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وعمدت إلى أحسن ما عندي فتزينت به لك قال احييتني أحياك الله تامل وهما إمامان يتحدثان انطلت الحيلة على أحدهما واكتشفها الآخر فماذا قال لما كشفت له حيلة الشيطان مباشرة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذن ياك أن تخرج عن هذا المسمى الذي سماك الله به نعم. وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وعن سماكم المسلمين من قبل يعني في الكتب السابقة وفي هذا أي في القرآن نعم. عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع رقبه الإسلام من عنقه الا ان يراجع ومن دعا بدعوى الجاهليه فإنه من جثى جهنم فإنه من جث جهنم فقال رجل فانه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وان صلى وصام قال وان صلى وصام ادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن الحارث الاشعري رضي الله عنه هذا الحديث العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امركم بخمس الله امرني بهم الله مبتدا وامرني خبر واضحه امركم بخمس الله أمرني بهم. تأمل تبويب الشيخ رحمه الله باب جاء في الخروج عن دعوة الإسلام ثم وضع هذا الحديث تحت هذا الباب السمع والطاعة واجبان يجب على المسلم أن يسمع ويطيع هذا واحد واثنين من الخمس. والسمع والطاعة يجتمع فيهما ثلاث فيهما ثلاثة حقوق حق الله تعالى لأنه أمرك بالسمع والطاعة وحق ولاة الأمر لأنه حقهم أن تسمع لهم وتطيع وحق عامة الناس لأن من خرج عن السمع والطاعة فإنه لا بد أن يؤذي الناس طيب وإن ظلم الإنسان ماذا يفعل وإن وقل حقه ماذا يفعل يطالب به بالطرق المشروعة فإن حصل عليه والا لا لله الله الذي له وتجد أن بعض الناس يقيسها بعقله يقول ظلمني الحاكم بمئة ولابد أن أأخذ هذه المئة فماذا ستفعل؟ قال سأكسر وأفجر حتى يخضع الحاكم ويعطيني المئة طيب خضع الحاكم وأعطاك المئة وقد كسرت سيارتي بعشرين وسيارة أديب بثلاثين وسيارة هذا بأربعين كم ذهد صارا؟ اه وسياره هذا ب10 اذا مئتك التي اخذ سناخذها نحن منك في الاخره ثم قولك احذر ان تعالج الظلم بظلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الامراء يسالوننا حقهم ويمنعوننا حقنا قال اعطوه الذي لهم واسل الله الذي لكم وهذا ليس فقط مع الأمراء بل مع كل من تعامله إذا ظلمك شخص فلا تظلمه ولا تاخذ من خانك فاعطه حقه وطالبه بحقك فإن أعطاك حقك وإلا سله من الله لما كنا صغار كان يظلم بعضنا بعضا صغار اذكر أذكر أن أحد البنيات وقد ظلمت اجابت أجد حقي عند ربي أجد حقي عند ربي ما رأيكم هكذا يجب أن يتربى الصغار أن حقك لم يضيع لكن إن أخذته بطرق المشروعة فلا كذلك وإلا فلن يضيع الله حقك والامام اذا كان عادلا واعطاك حقك هذا الذي تريد وان كان ظالما وبخس حقك ماذا ستفعل ستصبر ثم تجد حقك موهورا عند الله شخص اخذ مني الف ريال ثم غاب عني فاتصلت به وقلت يا فلان هذه ليست هبه أو هدية أو صدقة لا إنها قرض حسن فهل تريد أن تخدمني أو تخدم نفسك قال كي يوضح قلت الآن ألف ريال وكنا قد اقبلنا على العيد إن أعطيتني الألف ريال فأنت تخدم نفسك والأولاد سيطالبون أن أشتري بها مفقعات طبعاً والشيخ محمد يرى أنها ممنوعة لكن من بعض المناظرة وتضيع عليك فتكون قد خدمت نفسك وإن أبقيتها عندك فمت وهي عندك وجدت الألفين كاملة يوم القيامة فاختر إما أن تخدم نفسك فتعطيني حقي أو تخدمني فتوفرها واعلم انك ان اعطيتني هذه ستضيع مني الان لان الاولاد على استعداد للمطالبه ببعض حقهم نسال الله ان يعينني على اداء حقهم ونرزقهم من الله وان يغفر لي عما قصرت اذن تاملتم اذا حقك لن يضيع ان اخذته في الدنيا بالطرق المشروعه فلك وإن لم تتمكن من اخذه فأخذ ما يمكن أخذه والباقي ستجده عند الله موفورا السمع والطاعه والجهاد السلفيون يذكرون الجهاد ما رأيكم نحن أهل الجهاد الحقيقي ومسائل الجهاد التي يذكرها غير السلفيين إنما هي ردود أفعال لا تلبث أن تضمحل وأعمال خلت من النية الصالحة فضلا عن السنة الصحيحة أعمال الجهاد التي يزعمها هؤلاء أعمال ردود أفعال خلت من النية الصالحة ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأضرب لكم مثال هذا الأمر الثالث من الأمور الخمسة يقول تعالى ألم تر إلى الملائي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يا سلام على هذا المطلب إلى يومك الحاضر يتكرر الأنبياء والعلماء ورهتهم يرحمون الناس يصبرون ويرحمون بالمؤمنين رؤوف الرحيم فقال النبي نبيهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قبل قليل يقاتلون في سبيل الله ليس كذلك فقالوا وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا هذا هو الباعث الحقيقي الانتقام الانتقام لا نصرة الدين فقط يريد أن يشفي صدره وشفاء الصدر مطلوب بعد رفعه الدين ويتوب الله على من يشاء لذلك الجهاديون اليوم لو قلت اللهم وهدي بوشا وأتي به مسلما ماذا يفعلون بك آه. لا يطيقون أن يقولوا آمين أليس كذلك وأهل هذا صعب على الله أليس الله يريد أن يتوب على خلقه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما طبعا أنا لا أقول هذه لأن قلوب إخواني أغلى عندي من قلب ذاك الخبيث فلا أقوله حتى لا أفتناه وإلا القواعد الشرعية لمانع منها لكن مراعاة المصالح والمفاسد وأنا يجب أن أرحمهم فهذه الكلمة قاسية عليهم لا يطيقونها لو اني قلتها على المنبر أو أنا الآن اذكرها كمثال فقط ليتضح أن حركتهم إنما هي رد فعل وانتقام وغضب شهوه غضبية إذن وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ماذا فعل الله تعالى يبتلي عباده ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فلما كتب عليهم القتال صبروا تولوا الا قليلا منهم ايضا قليل الذين ينادون بالجهاد؟ تخلفوا امر الله جد ما يقبل اللعب والاماني الباطلة الله قد كتب فالأمر سيمضي الجهاد هل يصلح هكذا كما يقول بعض المتكلمين علينا أن نقف صفا واحدا في وجه أمريكا ما رايكم بالمخالة رنانا هل كذلك؟ ما لكم يقولون علينا أن نقف صفا واحدا في وجه أمريكا ما رايكم بهذه المقالة رنانة ولها جرس في القلب اليس كذلك طيب المسلمون حسب معلومات الجغرافية 1500 مليون مسلم لو وقف المسلمون جميعا صفا واحدا في وجه خمسه عشر جندي امريكي املط جندي حتى ولا ضابط جندي فمن سيغلب الف و مليون ولا خمسه عشر جندي ما رايكم من سيغلب الكثرة لا ستجد انه ألف فلنتقدم وألف فلنحجم وعشر فل وأولئك فقط اطلاق قد أعدوا 1500 مليون طلقه ويطلقون وهؤلاء محترون لا يدرون ماذا يقررون إذن الكلمة ناقصة ماذا ينقصها أكمل وراء أمرائنا هذا الذي ينقصها وهذه التي لا يريدونها فلنقف صفا واحدا وراء امرائنا في وجه أعدائنا عند ذلك سوف ننتصر أما أن نقف صفا فوضويا فوالله لن ننتصر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين الأمير ماذا قال الله تعالى وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت ماذا قال هؤلاء طالوت هل يوجد غيره لساني في معنى مقالتهم قالوا انا يكون له الملك علينا ولم نلت من المال طريق. ونحن أحق بالملك منه ولم يد ساعة من المال سبحان الله اذا أنتم تريدون الجهاد ولا تريدون الملك تأمل كيف لعب الشيطان فغلف الحق بالهوى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أنه يظهر أقوام يختلون الدنيا بالدين يختلون الدنيا بالدين ما معنى هذا يعني كمن يضع شركا ليقع فيه صيد فيصطاده فهدفوا الدنيا وشركه الدين يضع الدين يضع لحيه ويقصل ثوبه ويقول يلا عظموني لا لا نعظمك الا بقدر ما ظهر لنا من تعظيمك سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يستحق التعظيم، لذلك الذين يركضون وراء المتكلمين إنما يركضون طلبا للمتعة. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا الذي عندهم. هل عندهم غير هذا؟ لذلك أطالب كل مستمتع. بكلام متكلم ان يكتب الفوائد عند ذلك سينكشف لكم امثالي انهم فقط ممتعين وليسوا نافعين عرفت اذن كل شخص تستمتع بكلامه اكتب الفوائد التي اخذتها منه ماذا ستجد لا شيء لا شيء اذا علي اساس تتحزب له وتدافع عنه طبعا هذه المقاله تودي لانه لو بعثتم الف واحد لا طردتموني من هذا الباب لكن ما دمتم طلاب المتعه فخذوها والله المستعان إذن كل متكلم انما يسعى لامتاع مستمعين اما اهل الحق فيسعون لنفع المستمعين لذلك ليس عند اهل الحق ما يطلبه المستمعون ليس عندهم هذا عندهم ما يحتاجه الحاضرون لا ما يحتاجه الغائبون واضح فانتبه وقد ذكرنا العام الماضي مقالات عن أقسام المتكلمين من يذكرها طاحت اعيدها يقول الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وسدد خطاه كلمات الشيخ صالح لا في قلبي وقع وأجدها إن شاء الله محبة في الله اسال الله أن يغفر لي وله يقول الشيخ صالح وأرويها بالمعنى لا بالنص المتكلمون ثلاثة المتكلمون ثلاثة طلاب كراسي في قصور الحكام طلاب كراسي وقصور الحكام وطلب كراسي في قلوب العوام وطلاب كراسي في قلوب العوام الثالث وطلاب رضا الملك العلام واضحه هذه الاقسام وطلاب رضا الملك العلام وإن شيء تقول كراسي في دار السلام فلا بأس لكن حتى تكون كلها كراسي كراسي لفظة أخذها أخذتها من ما نقل عن الشيخ وأضفت إليها شيء من عندي لكي تكون عبارة اوضح إذن الناس يطلبون كراسي المتكلمون يطلبون كراسي فمن يطلب كراسي في قصور الحكام يفتي للحاكم بما يهوى ومن يطلب كراسي في قلوب العوام يفتي للعوام ويتكلم بما يطلبه العوام وطلاب كراسي في دار السلام يتكلمون بما يوصلهم الى رضا الملك العلام ليدخلهم دار السلام نسال الله من فضله هذه المقاله للشيخ صالح الحيدان حفظه الله مثلها مقالة للشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقد رددها في آخر حياته كثيرا يقول الشيخ وهذا لعله نص من الشيخ العلماء ثلاثة العلماء ثلاثة العلماء ثلاثه علماء دوله علماء دوله وعلماء امه وعلماء بالله وعلماء بالله هذه تفسرها التي قبلها اليس كذلك ويقول مالك بن دينار رحمه الله يقول مالك بن دينار القراء ثلاثه القراء ثلاثه قراء للتجار عفوا قراء للسلطان حتى يستقيم النزق قراء للسلطان وقراء للتجار وقراء للرحمن والله المستعان إذن أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال فجاء الجواب بالسمن والطعم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم هذا الذي يستحق الملك ثلاث صفات أن الله اصطفاه الثانية عليكم الثالثة ما ميزه الله من صفات إن الله استضعه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وحيثما يكون الناس يولى عليهم الملوك أيها الإخوة عقل الملك يقول عامة الناس عن أربعين رجلا كل ملك طبعا ليس معنا ذلك لماذا لان الملك سوف يطلع على ما لا يطلع عليه الناس اليس كذلك وبالتالي يقول كلاما غير الكلام وانا اقول ان الملوك في المسلمين اولى بالتوفيق من غيرهم لماذا لان الله جعل مع العسر يسرين وملوك المسلمين في عسر اسال الله ان يعينهم ادركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا العسر لما قال ليتني خرجت منها يعني من الخلافة كفافا لا علي ولا ليا فملوك المسلمين في عسر ومع هذا العسر يسراني أسأل الله أن يوفقهم لكلا اليسرين والله يتيه لكه من يشاء والله واسع عليم ثم جاء التأكيد حتى لا يكون هناك تردد وقال له نبيه إن آية ملكي أن أي ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إلى آخر الايات الآن أصبح طالوت ملكا باصطفاء الله له وبتعين الملك وبتعين النبي له وبالآية التي جاءت هل هناك تردد؟ لا الملوك كما قلنا ينظرون الى الامور بشكل اشمل واعم مثل الاب في البيت هل نظر الابن في البيت كنظر الاب الجواب لا وهكذا كلما ارتفع الانسان كلما كان نظره اوسع فطالوت يعرف انه سيقدم على جالوت وجنوده وأن هؤلاء الجنود الكثيرة التي بقيت معهم قد تتخلى كما تخلت الجموع الغفيرة السابقة فماذا يفعل؟ قال إن الله مبتليكم بنهر عطشوا فماذا يريد العرشان؟ يريد المعنى. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ثم ادركته الرحمه ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده ماذا سيفعلون هذه فرصه عسكريه يغتغلها العسكريون للتخلص من الذين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا خلالكم تباد العسكريون لا يقبلون كل شخص ينظم الى قيادتهم خالد بن الوليد رضي الله عنه و لما حصر الروم في معركه اليرموك بدا الفرسان فرسان الروم يجولون يبحثون عن مخرج ماذا فعل خالد اشار الى جهه من الجيش ان افسحوا الطريق فماذا فعل فرسان الروم تسربوا وتركوا ساحة لسيوف المسلمين تقتل في رجالة الروم تأملت فطالوت يدرك أن في قومه أو قد لا يدرك لكن الله وفقه في قومه من سيزيدهم خبالا ويرجف ويوضع فماذا يفعل إن الله مبتليكم بناعه يعني إذا أردت أن تنسحب فاشرب من الماء وقل غلباً العطش لكي تنسحب لا عن جبل ولكن عن ضرورة لأنه هذا المرجف يابى أن ينسحب عن الجيش فيتهم بالجبل فيحتاج إلى حجة وحيلة يحتالها لكي ينسحب فقالوا تعطوه هذه الحيلة فانسحبوا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ما رأيكم أين الملا الذين يطالبون بالجهاد وراء النهر تخلفوا عدد في عدد من المرأي وهل هؤلاء الذين جاوزوا أهل للجهاد اسمع فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنود لماذا لم تشربوا من النهر وتريحنه من أقوالكم هذه رزك ذلك لكن شيء لم يشربوا وتجاوزوا ولو شربوا لربما كان أفضل لكن تجاوز لا طاقة هنا تبرز حقيقة الإيمان عند المؤمنين قال الذين يظنون اي تيقنوا أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إنما الجهاد صبر إنما النصر صبر ساعة الجهاد إذن الجهاد له شروط الجهاد له شروط ما رأيكم لو قام شخص لو اننا خلنا بشخصنا لو أن شخصا قام يصلي الظهر الآن ماذا تفعلون به ماذا تفعلون تمنعونه من الصلاة أو تسمحون الان تمنعونه أن يصلي حجيب أمركم حتى الصلاة تمنعون منها نعم لأنه لم يأتي وقتها لم يحين شرطها فآل السنة يهدمون المساجد التي هي مساجد الضرار ويمنعون الصلاة في غير شرطها كذلك يمنعون الجهاد في غير شرطه ليس كذلك فتفطن لهذا الأمر والجهاد والجهاد شرطه الرايه والإمام فمن قتل تحت رايه عمية فمات فميتة جاهلية وجهاد الدافع على قدر الاستطاعه اما جهاد الطلب فلا بد من رايه وامام إذا جهاد الدفع على قدر الاستطاعه نسال الله العافيه هل استطاع العراقيون ان يمنعوا صداما من ان يقتل الجواب هذا لو كانوا يحبونه الجواب لم يستطيعوا لماذا لانهم ضعاف وهكذا تتحرك الأمور إذن جهاد الدفع حسب الاستطاعة أما جهاد الطلب فهذا له أحكام يجب أن ينظر فيها ومن رجع إلى فتاوى الأئمة في الأندلس لما هاجم النصارى المسلمين في الأندلس ماذا كانت فتوى الأئمة؟ من الناس من أراد المحافظة على الأرض فثبت في الأرض فإذا به يفقد الأرض والدين والعرض أين ابناؤهم الآن هل هم مسلمون الذين ثبتوا في هل أبناؤهم مسلمين هل أبناؤهم مسلمون الجواب لا والذين هربوا أبناؤهم إلى الآن مسلمون لله الحمد اذا تأمل حينما يكون المحافظة على الدين والمحافظة على الوطن في كفتين فايهما ستأخذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة أحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا منه أن يفقد الدين والهجرة هذا وصلنا إليه وذكرنا طرفا منه الهجرة من البلد الذي لا تستطيع أن تقيم فيه دينك تهاجر إلى أي بلد تستطيع أن تقيم فيه دينك لذلك هاجر رموز الإرهاب إلى أوروبا لماذا لأنهم لا يستطيعون ان يعلنوا الجهاد من بلاد المسلمين فذهبوا يعلنونها من بيت العجوز بريطانيا سبحان الله طيب هل تستطيع هناك ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الصلاه المهمك الوحيد اقامه الجهاد وهل هذا جهاد لا والله إنما هو عماله لاعداء الاسلام وما نصر اعداء الاسلام بمثل الاضطرابات الداخليه التي تكون في بلاد المسلمين ابو بكر هل بدا الجهاد وترك الردة ما قولكم ها لماذا بدا بالردة ولا الجهاد بالردة فكذلك امراء المسلمين اليوم لا بد ان يبدع بردة هؤلاء ثم يجاهد الاعداء عمر عثمان رضي الله عنهما جاهدوا لان كانت الجبهه الداخليه مستقره فلما جاء علي هل تحققت في عهد علي الفتوحات رضي الله عنه لا لاضطراب الجبهه الداخليه عليه فلما استقرت الجبهه الداخليه في يد معاويه رضي الله عنه وأرضاه مضى الجهاد فلما اضطربت في أهل يزيد توقف فلما استقرت في يده عبد الملك بن مروان عاد الجهاد وهكذا إذن لن تجد خدمة لأعداء الدين أكثر من خدمة أصحاب الاضطرابات الداخلية يعطونهم فرص للدخول في بلاد المسلمين والهجرة الهجرة أيها الأخوة منها هجرة واجبة وهجرة مستحبة فالهجرة الواجبة الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم تجعل هذه الهجرة في قلبك هاجر إلى الله وإلى رسوله وأرجر فيهما جميع الأهواء والبدع فإنك ستدرك خيرا كثيرا طيب ومن نزلها المستحبة من أراد أن يقيم الأمور المستحبة التي قد يمنع منها في بعض البلاد طيب السفر إلى بلاد الكفار يعني هجرة معاكسه الجواب يحرم السفر الى بلاد الكفار الا بفتوى خاصه لعل هذا هو الاسلم من نضع قواعد خذها قاعده عامه انه يحرم السفر الى بلاد الكفار الا بفتوى خاصه اذا اردت ان تسافر فاتصل واستفت العلماء هل أسافر أو لا أسافر هذا يسد باب الأهواء الكثير التي تحدث الآن ولا أعرف أن أحدا سبقني لمثل هذا الكلام لكن لو علمت أن أحدا قال به لكان القول به هو قولي لكن الأولى أن نقول باقوالي من سبق من التفصيل هنا بعض أن نقول عن الصحابة رضي الله عنهم كان ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة ويقول أيضا من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا ابر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم نعرف لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ويقول إبراهيم النقع رحمه الله لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا ظفرا ما غسلته التماس الفضل في اتباعهم فينبغي لمسلم أن يتبطن لذلك قال ومن دعا بدعوة الجاهليه فإنه من جثى جهنم منا ومنكم ما يصلح نحن المسلمون نحن اهل السنه نحن السلفيون نقولها متقربين بذلك الى الله فقال رجل وان صلى وصام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله هذا اسمكم المسلمون المؤمنون عباد الله رواه أحمد نعم وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين اظهركم قال أبو العباس رحمه الله تعالى كل ما يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن كل ما يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهليه. بل لما اختصم مهاجري وانصاري قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للانصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهليه وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضب شديدا كما كلامه رحمه الله هكذا ابن نقل هذا الحديث مستدلا به على هذا الكلام الطيب المبارك ان شاء الله قال كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن ثم مثل فقال نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فإنه من عزاء جاهلية وذكر اختصام المهاجري والانصاري يا المهاجرين يا الانصار نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليك وبارك الله فيك سائل يقول قلت أنه من السنة التضلع في ماء زمزم التضلع من ماء زمزم فما هو التضلع؟ التضلع هو ان يشرب ماء حتى يشعر ان معدته قد ما لامست اضلاعه يشرب ويكثر هذا معنى التضلع يقول ما, ما هو قولكم في لفظه شيخ الإسلام هل لي ان اقول انا ولعلمه قد قالوا تادب يا بني مع الائمه ولا تشغل نفسك بتفقّر العلم هذا الذي نحاربه من أول يوم جلست معكم لا تقف مناحرا لأئمة الإسلام قبلك هم على الهدى وليسوا معصومين لكن هم أقرب إلى الحق منك فاحذر تسلم نعم يقول ما معنى قولكم لا تسأل عما لا يعنيك فالكلام يظهر فيه إجمال هل سؤال المتعلم داخل في قولكم لأنه قد يسأل عن مسائل علمية قد لا تخصه لكنها تعنيه الجدل لا ينتهي أنا أسأل هذا السائل ولا أعرفه لو طوينا هذه الورقة وجعلناها في كفنك فكيف ستخرج منها يوم القيامة دائما وأبداً حاول أن تسأل عن المسألة لا أن تطرح أو تطرح مسائل لم تطرح فالإنسان يستطيع أن يجادل أن أؤمن لك واتبعك الأرض لون ما دخلنا. أرذلون أو مكرمون هل قولي حق أو باطل أما أن تأتي وتفترض أمور بعيدة عن ما سقت الكلام لاجله فهذا من الخطأ فأرجو من الكاتب لهذه المسألة أن يلفها ويضعها في اكفانه ويلقان فيها يوم القيامة ما رأيكم ايجرؤ على ذلك سأتركها له هنا بل انتبه يا بني أن تعترض هذه الاعتراضات بطرح أمور جدلية ما قصدها المتكلم وإنما وإن كما قال تعالى وإنما ذلكم الشيطان قال وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن إن أطعتموهم إنكم لمشركون فاحذر أصلاحك الله أن تنساق وراء وحي الشياطين أنا قد أكون شددت عليه لكن بحكم أنه غير معلوم فهذا يدعوني إلى أن أشدد عليه ولو كان أمامي لما كان هذا كلامي لأنه إذا رأت العين العين ويأتي الصبر والمرحمة لكن يوم القيامة لا صبر ولا مرحمة سأخذ حقي كاملة لكن اسال الله ان اغفر له اطمئن فلن أطالبك لكن إنما وضعتها هكذا لكي تنجو منها لأن الله تعالى سيسألك ماذا أجبت المرسلين بهذه الورقة دعنا هذا آخر سؤال يقول حفظك الله قلت أن الانتساب للسلفية جائز الا يكون في ذلك تزكيه للنفس لا اجل انا مسلم تزكيه للنفس لا ليس هناك تزكيه للنفس ابدا انما وان كان يقصد ان يزكي نفسنا المحت الى هذا ان كان هوى فابتعد مهاجري أنصاري لما نادى كان هوى كان دعوة الجاهليه لكن ليس فيها تزكيه للنفس فان راى انها تزكيه لنفسي فليعالج خلبه فهي ليست تزكي وإنما هي تسمية شرعية أنا مسلم أنا سلفي أنا مؤمن إن شاء الله دون استثناء واضح نعم أينها الجوائز نعم يقول ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة هذه السؤال له يعني جاء لذلك الغراثة لازم من جاء لكن الحديث عن ابن عباس انه كان يعرف انتهاء الصلاة بالتكبير يدل على الجهر بالذكر بعد الصلاة طيب السؤال يلا اليوم في اسئله ما مثل امس يلا بسم الله سؤالك لحظه شوي وينها لا خلى عندي وجهه سافر اعزها اليه تعالى انها نزلنا ما ما المراد بالذكر في قوله تعالى إننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قبل السؤال يستحق الجائزة اللي يقول لا واحد ارفع إيد ما يستحق الجائزة طيب رضا إننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يلا القرآن والحديثان. والسنة الصحيح لهما. والفهم الصحيح لهما. والفهم طيب سؤال ثاني سؤال آخر بعيدا تجينا ظلم. يلا أوصل إلى الأخير. يلا واعده لا لا هناك انت الاول وذاك الاخير لا سؤال هناك انا وجهته أعطوه. لا لا بس يساقهاك لتتابع احسن مصلحك الله هناك طبعا ما شفت تكتب ما دي انقر اقسام العلماء ذكر بعض الأئمة اقسام العلماء وأنها ثلاثة السؤال يستحق الجائزة أو لا اعدها والقرء أقسام العلماء أعد لنا اللاقضة حتى نعطيك الجائزه السؤال يستحق الجائزة او لا أعد اللاقضة إلينا أعطيها الذي أمامك يلا السؤال يستحق الذي يقول لا يرفع يدا. ما يستحق طيب أوصلوا يلا يا اخوان أنت اختر واحد من هؤلاء بسرعة يلا يلا عطياء حق جس الهواء كنا الأشياء تخصم على خطين نسيت الهواء لا العلماء ثلاثة عفا ما هذا سؤال الذين عملوا بينا. طيب ما اجاب يلا ما عرفت تفتار أعطي اعطي بسم الله الرحمن الرحيم علماء دوله وعلماء غمه وعلماء يعني خد اكتب ابن عذيبين يعني هذه تتقرب بها إليه لأنه شيخي رحم الله الجميع طيب هذه مقاله ابن عذيبين يلا اوصله إليه الجائزه طيب سؤال انت. اصبر حتى تصل لك اللقطه اقسام القراء اذكر اقسام القراء سؤال مكرر ولا لا يستحق جائزه لا يستحق اربع ايديك يستحق حكمه لك اذكر اقسام القراء كما قال مالك بن دينار عطلي على العمود هذولا تخير واحد منهم قراء سلطان قراء الرحمن وقراء التجار جيد رتبهم كما رتبهم مالك قراء السلطان قراء التجار وقراء الرحمن قراء للسلطان وقراء للتجار وقراء للرحمن احسنت اوصل اليه الجائزة تسمع كلامي قارئ القرآن أحسنت وتفهم العربي لا تفهم حاول أن تتعلم أصلحك الله لا هذه كلام خطبة هذه خطبة يلا درسنا مستمر الان جزاك الله خير اشكرك بارك الله فيكم يلا سؤال انت يلا الاخضر ده الجهاد طبعا الجهاد نوعان الجهاد نوعان فما هما الجهاد نوعان جائزته تقول <تصفيق> لي وراك يا جهاد الطلب و جهاد دفع ماذا لجهاد الطلب الرايه والامام الرايه والامام اوصل يلا سؤال بقي معنا ثلاثه اشرطه شوف صاحب الساريه يلا ما هي اقسام العلم الذي قسمها ابن القيم في كتاب الله؟ أعد اقسام العلم في كتاب الله إلى الان ما سمعت الكلمه هذه أقسام العلم التي قسمها ابن ابن القيم رحمه الله في كتاب الله؟ أي أقسام العلم التي ذكرها ابن القيم في النونية أقسام العلم السؤال يسع حق جائزة لا اللي يقول له يرفع إيدك يلا دونك الجائزة اقسام العلم التي ذكرها ابن القيم ثلاثة فما هي يلا الأول علم التوحيد خذ جائزتك الثاني والثالث آه من ناخذ أنت تخير واحد ناخذ جائزة دي يا الله جارو كمسي ما هو حكم السفر الى بلادكم لا نريد أقسام العلم ثلاثة علم الكثار علم العقيدة بقي نوعان ما. طيب نعطيك الجائزة ولو لم تجيب لأنك طرحت سؤال جيد هؤلاء اصحاب الاساطين ما هي الاساطين ها هي الأعمدة. انظر اليهم لانه قد يعني الاسطوانه قد تدعوه الى ان آه يغفر يحتاج الى ان يكرر النظر اليه فتدور الاساطين جمعوا اسطوانه وقد ألف الف الشوكاني رحمه الله رساله لطيفه اسمها رفع الاساطين في حكم الاتصال بالسلاطين رفع الاساطين يعني الاعمده في حكم الاتصال بالسلاطين وقررها الشيخ محمد العزيمين رحمه الله علينا في احد الدورات الصيفيه وقرأها الشيخ عاده يشاور الطلاب الا هذه فرضها فرضا وفيها يعني خرجت في شريطين وهما نادران يصعب ان تجدهما لانها لا تناسب لا تناسب نفس بعض الناس لكن اسال عنهما رفع الأساطين جمع اسطوانه في حكم الاتصال بالسلاطين وفيها قصص جميلة وتعليقات من الشيخ لطيفة أشير عليكم بها ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.